مستمعينا الكرام حان الآن نعودكم مع حلقة جديدة من صوت المواطن على رجوا معا أهلا بكم حلقة الأسبوع الحالي سنقدمها لكم من مركز إسنا إسنا من أكبر مدن الجنود ذات تاريخ طويل وبها معبد من أكبر المعابد التي لا تزال شاهدة على عظمة الحضارة المصرية وهي تقع في جنوب محافظة الأقصر من الناحية الجنوبية عانت إسنا كثيرا من الإهمال لأنها كانت ربما في جنوب محافظة ذات الأربع تاشر مركز والتي هنشت كثيرا وهمشت أيضا بشكل واضح في النظام السابق لكن تل ضم مدينة ومركز إسنا لمحافظة الأقصر الجديدة فبدأ الأمل يعود بماثنين في إسنا بأن يلقوا حظهم من الاهتمام وحل المشكلات مستمعينا لنا هذا اللقاء مع اللواء حسين محمد علي رئيس مدينة ومركز إسنا ولكن بعد الفاصل أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام عودنا لكم مرة أخرى مع سيادة اللواء حسين محمد علي رئيس مدينة ومركز إسنا أهلا بك يا فندي يا <تصفيق> مدينة إسنا مدينة لها خصوصية شديدة جدا وللأسف عانت كتير من نظام المركزية طبعا احنا بنقول ان المركزية مسألة ضرورية جدا لحل زمات كبيرة جدا بيعاني منها المحافظات بعيدا عن المحافظات المركزية خلينا نتكلم على ما قاسته إسنا من وجودها في محافظة قنا اللي كان فيها 14 مركز وضمها لمحافظة الأقصر يعني هل فعلا أدخل الأمل على قلوب المواطنين ولا لا هي طبعاً الموقع اللي في طبعا موقع المركز ونبيل جايش معنا طبعا كان في شيء غريب شويه انا حتى لو كنت بشوفه على خير لما اتصرف والي انا رئيس مركز ونبيل جايش بلاقي اللي هي تتبعها كان آآ يعني آآ المحفظة عن ما تغنيت إسنى المجلس الأعلى المعصر حوليك المصوري المحفظة جاء مراكز ثم المجلس الأعلى من ثم غير ملاكز آآ آآ القنع طبعا بعد المسافة عن المحفظة إلى نفسها العاصمة بتاعت المحفظة اما في تحديث شويه لمناكب وليد الاسماء ايضا لمناكب وليد الاسماء ده من بين المناكب المساحيه والاكبر موجود كان فينا وحاليا لنقصر أمر تعداد سبتاني يعني احنا بنعتبر ان احنا نصف مساحة محافظة نقصر مطلع سنة مركزوية احنا وقتداد سبتانها يقوم من حوالي 370 ألف سنة مرضو ما يقوم من نصف تعداد سبتان محافظة كل كلها صحيح نصف فهذا <تصفيق> صحيح المشكلة في الواقع وكل على يوم وال ال ال البسيطة او مش عايز طبعا عايز في المسؤولين قد كده ولا حاجه ممكن تكون بجوده مسعدتهمش ممكن تبقى الاعتمادات الماليه مسعدتهمش انما عن علاقه التصوري ان انا عضرت لما جيت مع شخص محافظ السابق دكتور سابير خان قال لي مع كنت بعمل كده في المجلس العاده اللي في الاقصر مستشاره للاكتئاب والمراه ثم لما انضمت بالقرار الجمهوري انا اجيها عشان نفس اليوم هناك الشوارع مش مصوفة لا الشوارع محظوظ فيها تبنيت الحفو على الصرف الصحي مفيش مواجف للعربيات الركوب الجماعي مفيش اسوأ البعجة المليل للشوارع ما فيش تجمع للخدمات الموجود حتى ما فيش المدينة نرسل في مكان هو أدر وعجيه طبعا إياه المصيل اللي بتدخل في إطار الكوميديا السوداء يعني ده منطقية جدا طيب هو, هو مركز لدينا له آه مكانة سياحية وخاصات منطقة المعبد عايزين نتكلم عن هذه المكانة وعن تأثير الظروف لحضراتك قلتها على هذه المكانة السياحية وحضرتك عملت ايه؟ أيها حضرتك هو, هو معمد إيشنا من يبني المعارض الراءات الجمال هو معمد استبيلت إنما معمد رائع الجمال في أربعة يعني الإنسان لما نشتفضك تعليم مع الإخوة هنا هدي في وعشرين عمود جالتاني ده يا في, في كل عمود مختلف على الواحر وده بكلام حتى يعني طبعا المعب. المعب يده يده يده. هو كمان مش بس كبار البناء العشوائي البنيات الموجوده العمارات الموجودة على المكان مبدي محبوب مبدي دانة فقطة طويلة بقى هاي اللي السوق المعرض طبع كين لو صواحيم تكون الطياره طيارك لأيه حوالين حوالي منطقة تماما كان ونبيديو السياحي في غرفيشة وهنا المسوء السياحي من العاملين في البضرة عندنا هنا <تصفيق> ان كان قبل ما جديدة كان لابد البراسة عشان تعرض القناة القديمة خاصة بعد لازم تتوقف هنا وممكن كان <تصفيق> <على متخلص تصفيق> <مش أترضى تصفيق> كان بتيجي للزياره طبعا كان دي مره واق سياحي في المدينه ولاصحاب المضارات بقى يعني يعني جميع السياحة كانوا بياخدوا بحاولوا احتياجاتهم بالمدينة المدينه فكان الحال طول بيشتغل وده بيشتغل حضرتك كان سؤال حضرتك انتو ليه ما لا. حاولتوش ان انتو تتفقوا مع شركات السياحة او الجهات المسيرة لهذه المراكب النيلية او البواخر النيلية بحيث انها تحط مركز اسنا على الخريطة وتركز على ضرورة زيارة هذا المعبد خاصة انه معبد مش متكرر وعرضك الماليش ان انا اتعامل مع شركات سياحة مباشرة انما احنا على مدار فت المحاضر برضه السابق لما جينا عشان نقولش انا نستعملها قبل كده بعتنا اكتب من جواب السيد وزير السياحة الى ولا حاليا بعقل مره تاني وده موقفه المره الاخيره ديت من حوالي 3 اعشار جت موقفه ان يتحط المزار بتاع المعبد اسمه على الخريطه السياحيه بحيث ان هي تفرض على جميع شركات السياحه ان التكت بتاع كل سائح يبقى محمل عليه مصروفات زياره هذا المعبد وبالتالي يبقى معنى كده آه. انه طول الفترة دي معبد بهذه الروعة مش محطوط على الخريطة ما لا, لا, لا مش محطوط على ده مش محطوط على الخريطة الا حسب كان يعني راهضت بعض الملاكب وبعض شركات السياحة البسيطة جداً اللي جداً كان بتيجي توفر. بس هو حضرتك برضو أنا مولاهو وعلى شد السادة المسؤولين يسمعوا بعدما بدأت النقطة من سبت الشهور وبدأت الملاكب كركب هنا برضو وجدلوا السياحة وقعتين عوام والناس بقت مخصوطة هنا في المدينة معرفش ايه اللي حصل مرة تانية بقت الملاكب برضو ما بتوقفش الوقوف الكابل كل الملاكب كلها برضو بتعدي في الدور ما بتتذبش لهذا الموضوع خليه أصحح رأيك هو مرس السفن النيلية أخبار وعم لقيه يعني هل هل تقبل هذه السفن السفن في مشكلة مثلا خلت السفن تعزف عن ما هذا؟ إحنا عندنا إحنا عندنا نصف حوالي 150 متر يسع مم. جميع السفن اللي تقدر اللي هي ترى اللي هي ترسو و ما فيش أي نوع من أنواع المشاكل اطلاقا وبعدين في دليل كمان هو دليل معلش ويفكر رب دونه سيئة لما حصل اعتصاهم على الاناطر القديمة هنا من فترة اللي مفت وضعناها ويفت عندنا هنا اللي مش عارقة تمر فساع كمية كبيرة من المراكب وكان بيتيجي تقص هنا او الفنادي العيمة يعني لحد ما كان بيتحل مشكلة ان كانوا بيجي يحب الأوتوبيسات وبيرجعون تاني ثم عود عودة تاني جنوبا الى اسوان او شمالا الى لقصر يعني اتجربت تجربة فعالية ان ما فيش بشاكل خالص في البقس السحي اللي عندنا نهاجي انا بس هابت اقول لحظاتك ان كان في مخطط هنا ويعني صندوقت انا مساعدة الحديقة اسها تعالي صوتك شوية لان صوتك ابتدأي يبعد اوي اوي حظ انا ما احظتك ان كان فيه هنا ان كمحليات كل بودينا كمان مش يتحط بالعافيه على الخريطه السياحيه المنظر هذا احنا كنا حاطين مخطط عن طريق صندوق تطوير العشوائيات وبعد الفرق بحث هنا قعد اسبوع يمر على على على, على اقول لك غرفة, غرفه عماره عماره موجوده مبنى مبنى هنا في في منطقه حوالي 26 فدان حوالين المعبد لتطويرها وهذا الموضوع الدراسه دي ايه في آه في في في مجلدات وديت تعرضت تعرضت احنا بجلس ومذره في شيء يعني وتوافع على البدء في التطوير وكان منتظرين الاعتماده الماليه اللي هتيجي من جهة من جاءت منحه اللي انا على ما اتذكر كده والعرض اللي كان قدامي من الشركات اللي كانت شافت هتطور ازاي كان المبلغ كبير ما يقرب من حوالي 300 مليون لان مش موضوع لو ما اتطورناها بس انا حابب اسال لو قدرتوا فعلا انتم تشيلوا المنطقة العشوائية بسكانها من حوالين منطقة المعبد الناس دول هيروحوا يسكنوا فين هل يكونوا مثلا عبرك آه عبرك آه مباني ضهير صفاوي انا اهفف في, في حتة نفس الموضوع ده احنا ما كنش هنجيب لودر ونشيل الفتة وعشرين سداني الموجودين دي الناس اللي فيها بالعكس لا لا لا مش هو كده في بعض ب... يعني لما الدراسة عملت انا بنا حضرت شو ام مدون خلق قعدوا اسبوع بيت الخبرة دول وبدأوا يعملوا على قريطة ما هي البيوت اللي قردوا اللي قردوا اللي قردوا قرار ازالة وبالتالي احناها مش بوجودين بل كانوا هيتشالوا هيتعمل مكانه بعض المشروعات تفيد المنطقة زي انا عنديش هنا خالص و... و... وده علشان برضو نحط الارتعاملات الصيحية معنديش ولا فندو ولا ثلاث نجوم ولا اربعه ولا خمسه ولا اي حاجه خالص وبالتالي جلس جلس اه وبالتالي السائح لما كان بيجي وبيزور المعبد دي مش على طول انا ما عنديش لان سياحيه هنا ما عنديش امكان تنفع للسائح دي في السائح ما عنديش دورات ميه ما عنديش البازارات اللي موجودة دي معمولة في الصطاق برضو برضه هو ده كان التطوير والتطور البازارات دي البيوت اللي هي قايله للصطاق كلها امثله وهنخوض برضو احلى معظم الدراسه والمبلغ اللي قلت لحضرتك عليه حوالي 300 مليون كلفه عروض للاهالي برضو مش قال لي ايه راضيين لما تطلعوا رايهم هم واثقين. في بعض المغاني كانت هيطلتها كساحيتها علشان اخلي المنظر العام كويس ومعطور تتسلح وما الى ذلك بيضعبت كده عبادت بالضبط مع المحافظة في بعض نوعب في المنطقة دي احسرية زي حدث في ديك الجداوي كلنا هنحتفظ باي حاجة في مقرشيني جنبية انها تحسن بس بسيط اما بتكلم على البنات العشوائية دي اللي ايلد السوق هنشلها ونعمل مشروعات زي التنادق كلنا هنعمل نجعل فتيات كنا هنعمل مغبس جوه يخدم المنطقه هنعمل آآ آآ آآ زي زي زي زي مشروعات جوه مكان البيوت اللي هي قايله للصوت وبس عشان هتاخد تماما في خدمات المنطقة. طبعا لا اللي كان بيته للصوت هو كده كده فيه هو ده اللي كان هيتعوض انما الباقي كل هنقول له هنطور البيت بتاعك اللي عنده الرهب عايز يسيب مكان يمشي كان هيتعوض من الشركة برضو وهياخد المكان اللي هيسيبه اللي ده التعويض المناسب صراحة <تصفيق> حضرتك الظروف اللي حصلت دكتور لا دراسة موضوعة الكلام عندي لكن نكتة صورا من دراسة كلا متكاملة. إنما الظروف اللي تمرنا كلنا مدرسة نطلب حاجة زي كذا دلوقتي إنما <تصفيق> ما إن شاء الله إحنا كملنا إني يجي على الاحن المناسبة وتبدأ شركات المعاون اللي كانت حتى كانوا شركات معاون تحبذة اللي هتشتغل في رفع الكفاءة. نحتاج ان المعرض عندنا جاهز خلاص على التنفيذ جاهز على التنفيذ هو التجهيز وكان هيبدا التنفيذ يجي فعلا من جهات مختلفه حضرتك نفسه المعرض عندنا لازم مستوى عن مستوى سطح الأرض لان هو بالضبط بالمستوى النيل يدي كان زمان حتى في بوائي مرسى فرعوني موجود هنا كانت زمان عشان لما يبصوا على الزخره الفرعوني يبصوا قدامهم على طول يلاقوا المعبد على طول مم. فطبعا في نتيجه التراكمات والمبانيات والحاجات دي بقى في عازل ما بين المعبد والنيل كل ده كان هيتفتح وتنزل طبقه الأرض يعني هو مشروع هايل مشروع قوي كبير جدا شكله يختلف تماما طيب خلينا نتكلم على سوق التجاري ااا حداك قلت لي عن إن مجموعة البزرات اللي حوالين المنطقة السياحية عبارة عن محلات عشوائية بزرات عشوائية بالصفيح. السوق التجاري اخباري ايوه فيها بصفية وفيها مبني قريدي انما كواجهة حضرية لا مش هو ده السوق السياحي مثلا مقارطا بالسوق السياحي اللي موجود في نوصف لان انا كنت <تصفيق> بلحظة انا كنت بكنا بتعمل في نوصف وموضر جميل يشجع حتى كان بتكأس كمان عشان السايح لما يمشي ما, ما تعرضش للشن موضر حضاري في نوصف احنا كنا عندنا هنا في إثنة هنا فمانا عايزين يوصل بصوح بسوق تجاري زي طيب عايزين بقى تهدوا السوق ده وتبنوا سوق جديد ولا هترفعوا كفاءه هذا السوق ولا هتخلوه زي ما هو كده وتضيفوا سوق اخر ومنتهى لا لا هو هو هو كانت كان في المخطط حضرتك إن هيتشال السوق دول وتبقى للدزاين الجديد اللي كان عامله لمنطقة مكحة المعبد بعد ما نوطي الأرض عشان يبقى شايف النيل والنيل شايف المعبد كنا أناعمل على الأجناب تبقى للتصميم بغرات جديدة وفي الحالة دي كنا هنبدأ إن هنفاضل لصاحب البزار نفسه هل تحب تاخد واحد جديد بعد ما ينشأ ولا انت حضرتك واحنا بيمثيله تاخد التعود المناسب بالنسبة له وتجيد تمام طيب بالنسبة احنا تلمنا على مرسى سفن النيلية وقلنا ان المنط... المرسى في حالة جيدة عايز اسأل حضرتك ارتفاع النيل وانخفاضه بحيرة ناصر ال الاثنين سنتي منخفضة فيها المياس سندي هل ده بيؤثر على المرسى سفن النيليه ولا لا لا لا منصوب منسوبيه النيل بيأثر اطلاق احنا عندنا احنا عندنا احنا عندنا ال القطار اللي موجودين القطار الجديد او القطار القديمه بيعدوا هذا المنسوب واحنا المرسى السياحي جنوب القطار القديمة كمان جنوب فاحنا ما فيش عندنا اي مشكلة في هذا الموضوع لا خالص لا طيب كورنيش النيل بقى في هذه المنطقة في اسنا كلها اخباروا ايه مم. عندكم كورنيش زي اللي عندنا في القاهرة لا ترى كان ان ان ان كورنيش الجوي احنا طورنا الصور بتاع كورنيش النيل وطورنا الرصيف المؤدي للسور دوت في القوات المسلحه الاول يعني القوات المسلحة وجه طور الصور إنما صراحة الطريق مش معروف لان كان في في في مخطط الصرف الصحي ولسه من من قريب وبدأنا ان احنا برضو نبدأ ان نتفلت فيه انما اللي معطلنا وبالعربي بولعب الصراحة عشان ما قولش ان هو حيبتفلت كمان شهر ولا شهرين <تصفيق> انا الاعتمادات المالية عندي لهذا الموضوع مش موجودا هاي طيب نفهم كده ان عشرة الصرف الصحي في مركز ومدينة اسنى اتحلت؟ لا ما اتحلتش آآ آآ مشكلة الصرف الصحي حضرتك بقالها عشر سنين في مركز ومدينة اسنى ولا علم المشروع الأولاني لمركز غنوية إسنى حتى كمان لما اشتغل مش واحد كل المركز كله احنا المرحلة الأولانية اللي احنا جينا لاقينا ان الهيئة القومية اللي هي الشروع والصرف الصحي المتعاقبة مع وزارة الإسكان على تنفيذ المشروع عندنا هو عبارة عن المدينة نفسها مثل قرى القرى دي اللي هي النمسة والحلة وقرية سباة وإجنالة القرية ثلاث كرة اذا انا عندي خمس كرة هل يستبدأ خلش الموضوع طب يجي يقول على ثلاث كرة والمديجة دي هل خلص فيها الصرف الصحي لا مخلص الصرف الصحي اللي فيها من عشر سنين بعضه كلها بالزبط كلها اعتبادات مالية متعطلة انا عايز اقول لحضرتك انا ما اخفش سرا الشركة الموضوع العرب هي المشروع المشروع يعني الجهة مليونية حوالي عشرة مليون عند الاية القاضية انها الشرب والصفر الصحي مم. يعني الاول يحضر مدينته وبعدين يبدأ يحطله في الميزانية بقيت المبارغ القنط والصفر الصحي الله. الصفر الصحي تقريبا عشان مم. تخلص المرحلة اولا جدت حوالي تلائية و تلاتين مليون هو انت بتكلم حضرة الاول على موضوع النا مركزية والمركزية للأبد. في بعض برضو برضه ما ما ما تضع مركزية. لو تضع عليها النا مركزية والقتل المحافظة تاخد كل الصرف الصحي كلنا برضه خلصنا أمورنا. إنما دي من دون المشروعات المركزية. ليس لنا ده في هذا الموضوع. غير نحن نطالب نطالب الأية أيها هيئة. هي. المثمنة. المزرية آخذ المزرية تأتي تحط لنا يشل يشتى علاش؟ بقى والله طويل على الطوارئ ترى. ودي كمان مشكلة دي. طيب احنا كلمنا على كورنيشني وقلتلي ان حضرتك ادرتوا فعلا ان انتوا تعملوا اه اه كورنيش جديد شكله لطيف جدا هو مش مش مرصوف بس علشان الحفر الخاصة بالصرف الصحي هو الحفر الخليش؟ نعم طلعت اصفون بتقسم مدينة نصين عاملين حيوية ايه بقى او جملتوها ازاي ورفعت المخلفات المواطنين نفسهم متقبلين فكرة رفع المخلفات ولا بيلفوا يرجعوا يرموا مخلفات تاني يعني المواطنين بقامل ازاي في الموضوع ده كلام حضرتك صح اولا انا ما وانا احوق ان اكتر عاديا باسوار وانا اتعارض مع اعمال الرأي إلا في حطة معينة بعد موافقات وعمل صورة بالسلوب معين لأن كل فترة لابد الرأي بيعمل تطهير لهذه الطريقة على الأجناب وعشان يقدر يمر الجرات بتاعته يمين وشمال وما أضرش على حد حركة الجرات بتاعته بالأسوار إنما رفع المخلفات بمتصحها باستمرار عاملين بنحط حاويات قدام المساكن اللي موجوده هناك وخاصه البر البحري من ترعه اسفول بنحطين حاويات لجمع القمامه انما فتجي على مرص بالعربيه ابص الاقي الحاويه موجوده وجنبيا حرارك عسنا ما بقى فيه ميول يبترع كده الناس رمي على ميول دي طلعوا وفنشيل ميلاك كذا انا ما ادخل ناس الناس يا دماعة انا ضدوا طبعا بالقانون يعني هنعمل من اخبارك هتعمل كذا هتعمل كذا الدولت اللي حاولها تفتو فيها بس هي نسا استقافها ما صلاش لان احنا ندلل نحافظ على اللي موجود عندنا يا رب بس لو الناس تعرف ان المسألة عبارة عن صحتهم وصحة ولادهم طبعاً كان طبعاً أكيد طبعاً في حاجات كتير ما كانتش هتعمل خلينا نتكلم بقى على مدخل المدينة الشرقي والغربي أخبارنا ليه الجديد فيه مدخل في المدينة الشرقي. مدخل, مدينة الشرقي مدخل عظيم ومحترم جدا جميل. وانا طبعا مش اقول لك الفضل لا او عشان مدخل المدينة الشرق المفترض بالانطر الجديدة فكده كده لما يقوم يعملوا الانطر الخطوة ده يجد رجل الشرق البقر انا مليش فيه انا مليش فيه انا مليش عليها جديدة ولا اي حاجة عادة اي حاجة زوجتها بالاشدار وبالورود كده فبع المنظر رائع يعني جميل المدخل الغربي ده الحمد لله اللي هو بتمر جنبيه ترعه حصون احنا قدرنا نسفلت الطريق ده وكان طريق ضيق جدا احنا وصلنا الطريق عرضه دلوقتي اكثر من 20 متر عشان حصون نص رايح جاي سفلتناه من اوله لاخره وعملنا جزيره في النص كده حضركي اللي داخل فعلا على ال البلد الناحية الأرضية وده اللي ما عملت نتساءلنا ما عملناوش المدخل الشارع نما المدخل الأرضي إحنا عملناه وضع منظر راق جدا يعني تمام عايز أسأل حضرتك على مشكلة المبنى المتوقف في مستشفى اسمه المركزي وصلتوا فيها الغد فين هو هو هو مش مبنى واحد هو متأتت ناحية بعض القصة دي كده عند الصرف الصحي كده المتوقفة ولا اي عشرة سنين ولا ولا يتعصف ويسحب منه المشروع ثم يقدم طلب للمحافظ إلى لما كان وقت ذلك الناس كتبع هنا ثم يأمر بعودة المشروع مرة تانية اذا كنت جاي بقى تاريخ يعني انا, أنا طبعا ده تاريخ صعب اوي كذا اه معا طبعا التقضع ال ال اللي يجب ان احنا نتوصله ان نقول ليه اه لما درسنا ودخلنا شؤون القرونية ده ودخلنا المحافظة في الكسه دي ومدريف الصحة وكلام ده كله بقينا ليه مستحقات المستحقات دي في وزارة الصحة مش عايزنا احنا برضه دي من ضمن المشروعات اللي مشتبعي ده اللي دي تيجي من وزارة الصحة اه ودعطوا ليه مطالب احنا قادرنا نحصرها كبارة الهندسية عندنا هنا في الوحيدة المحلية وجودها بطريقة بطريقة السيد مدير مدرية الصحة عندنا هنا يعني بيه وقت حاليا دلوقتي ان في كمال اسبوع حيطلع له الشيء لنهذاك عرفت انه لازم ياخد المستخلص بتاعه واخد المستخلص او اذا كان ليه فلوس يعني عشان يقدر يجيب حاجة تانية ويبدأ يكمل فهو اللي قامت ككلامه قدامنا متواعد او بقيت عاحد ان بالمضارة الفلوس المدينه هتبدأ يشتغل في الثلاث أجناح المتوقفين هو عامل جزء كبير فيهم وقعد يقدر في حماية شعبين بس ده تمالنا ان الفلوس اللي هي اللي فضاك الصحة اللي هي كديره ان شاء الله او يا مساحي يا رب يا ريت يا مو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حضرتك بقى على احتياجات المواطن التبعية يعني على سبيل النسال ال... أنا بيب المتجاز عندك أزمات مثلا في البنزين والسولار عايزين نعرف احتياجات المواطن بقى أخبارها إيه أعودك أنا هنا في بركزينيك إسنا مش عايز أمد جد سينا وإنما أنا اجزم ان احنا عملنا مجهود في موضوع البتجازلة بحيث ان الوحدة المحلية بركز عمليد افتبقت مسؤولة عن انداد المواطن بالانبوغة مم. يعني هو مفروض ان انا اتأكد تماما ان حقوق المركز تيجي من المصانع وتبقى في المستودعات وبعدين خلاص بقى المواطن يروح ياخد انبوغ تبينه بين صاحب المستوضع لا لا لا وصل لما احنا تقام الكشوف باسام الناس عن طريق جمعيات احلية ويجي الجرار اللي جاي المستودع لكيبش الناس تخبر بعضها وتخشش بعضها في في مشاحنات زلالة شوفها في التلفزيون كده على بعض المستودعات وبن عندنا بموظفين بن عندنا بمساعدة التموين ونبدأ نبدي جمعية جمعية كل منطقة معروقة الجمعية اللي بتدج للمواطنين بتوعها ولما بيحصل حتى كمان إحنا نبدأ المواطن والجمعيات دي بيجي هنا عشان احنا نحلها بحيث مم. الأزمة وهي تبلور على بنية مصر العربية إحنا أنا عندنا مستفيد من مشتغل حضرتك كوننا عندما ما احنا اقلي موجودة هنا في المركز تعتقد حكاية الكوبونات دي هتزبط المسألة اكتر كمان يا فايحنا <تصفيق> <تصفيق> كل واحد يجي اقول <تصفيق> <يوزيني>. الحاجات الزرق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انما يا برضو يا برضو أي, أي, أي, اي اي قرار جديد او بشفى لجد اكيد بتقسي ليه برضو اخطاءه ليه حسناته ولابد ان احنا نطبق حاجة زي كده علشان نقل الدعم شوية علشان الدعم يروح برضو المستحقيل انا بلدها وانا رئيس جديد اوه مع الاجراءات اللي بديعملها طبعا الاجراء اللي, اللي بديعملها اننا السوق السودة شغالها اكيد فطبعا ممكن الكوبونات دي من هذا الموضوع وتقال لي الدعم اللي الدولة بتعمله او الدعم اللي لما تدفعه تدفعه يظل مستحق فيه فطبعا المشروع ونشوف الأخطاء ونحاول نصلحها لحد ما نوصل الـ الـ الـ البشروع هذا الموضوع اللواء لو على والبنزين كويس في أزمات لا. بتتعامل لا لا فيه فيه فيه في, أزمات في أزمات احنا <تصفيق> ده انا انا انا انا انا كمان مش منتظر لما دخلت التمويل هنا ولا مريت تبون في القصر تشوف لي ايه المشكله انا التليفون مليان ارقام تليفونات حاجات كده ما كنتش اتخيل التليفون هيبقى فيها يعني يعني يعني مندوب الشركة بتاع تموين ال ال ال المواد البترولية زي التعاون زي شركة مصر البترولي الكلام ده موجود معه يعني أول ما بلاقي إن كميات ضخابة أو ضعيفة كتير من وشان تقول ناس بتكسديد إنت دي موجودة فينا ووجودة في أصوات في في يعني اللي فيك والفيلا بنزداده، الكمية بتيجي حضرتك بس برضو انا بقول حضرتك أحسن استفاد. عدم الانتظام في التوزيع مم. ومع اقول برضو جزء من السوق والسوداء هو ده اللي عامل المشكلة مش معقول حضرتك ان, إن, إن يجي تاحب محطة كل شوية كاليبني في التليفوني وقال فان انا العربية بس مش عارف افضل العربية في يا بتاعته من تجمه الناس انا طبعا انا وقف لك كويس حضرات مع ما عرما يتفضي عشان فقط يجي تاني ويقدر الراجل يبدي كل واحد مستحقاته يعني, يعني يوقف طابعاً يعني من هندسة قطفة برضاً من هقف طابعاً عشان اللي قدامي ياخد ورد عادي مش ممكن كلين عاديين ياخد ينفع في تنبيك باحي طب بسبب الله وشانتك بما انك لواء يعني عندك فكرة جيدة جدا عن الانتظام وعن الضبط والربط والبعد الامني غير غايب عنك فهل حضرتك شايف انه في بعض الاجراءات الامنية من الممكن انها تتدخل لمساعدتك في حل هذه الازمة ولا لا اكيد اكيد حضرتك احنا حتى الان برضو يعني, يعني, يعني انا امكانيتي هنا الوحدة المحلية انا عندي كل موظف ليه وظيفة معروفة بعروفة ممدير ادارة الشهر القانونية ادارة الهندسية مؤنجس آه, آه, آه, آه, ماسك باقي المتابعة تستكتب العام ده ده انما عشان اطلع من الناس تروح مثلا لما تستاجر لي مواطنين او اصحاب يجوا يقولوا لي احنا مش عندنا مش مستشعر شوارع مش زحمه لما اطلع ناس من عندي انا بديهم ملمش بتاعتهم وماخذش بطاقه طبيعيه لو لا اي مخالفه مم. طبعا لو, لو, لو طبعاً الأمنية الأمنية. انا, أنا بعض حضرت الانفلات الانفلات الانفلات والمشاكل وان كل واحد دلوقتي اي ودلوقتي او لو ما اديتنيش حق اقطع فيك حديث ولا اكثر القضيه هيخسر فطبعا لما وإسا برضو العدد يعني نذاتش عن مكان موجود من أفراد الشرطة فطبعاً في حاجات أكتير أنا محتاجة أن تساعدني تساعدني في موضوع انضباط الشارع يعني يعني, يعني مدامنا عندنا أزمة في موضوع إذا أعتقد عدد كبير من المشكلات الخاصة بالخناءات بين المواطنين والتهريبات بين المحافظات وسوق السوداء هتم بالسيطرة عليها بشكل أفضل يعني يبقى في مساحة اكتر ان حضرتك تقدر تنفذ كل الخطط اللي في بالك علشان المواطن يستطيع ان هو يصل للخدمة بشكل حقيقي للخدمة توصله طيب خليني اسأل حضرتك عن الخبز هل اكتوا بير عيش هل ازبت السلال والبنزين بدأت تأثر على المخبز ولا لا لا هو طبعا احنا بنامني هذا الموضوع انا في محطة من ضمن المحطات ده انا برضه عشان ماجيش اعيط يوم من المحابس كلها واقفه <تصفيق> لازم اعمل لها احتياج استراتيجي من من السرع بتاعها جوه هذا المحطة الوقود <تصفيق> على قد المحابس اللي عنده كلها ويدي لكم شوفات واضافه التمويل لصاحب محطه الوقود مع احضار الزهره دول بيصفه مستحقاته اليوميه وتقليل الطاقه الانتاجيه بتاعتهم فطبعاً ديها الحمد لله إحنا مع جانيش يوم قلنا إن المخابز في بعض المخابز متوقف عشان ما فيش سورة ده إحنا مأمنينها بإذن الله دي خطة رائعة على فكرة مفروضة إن إحنا نركز عليها عشان نتم تطبيقها بشكل أوسع حفاظاً على لقمة العيش للمواطن المصري مع أصلاً أصلاً وحتى وسط الدرجة بقى إن المواطن الغلبان اللي ممكن يكون وضبطه اليومية يعني إحساسها العيش يروح لولو مهبزة عشان ما فيش تبقى مشكلة كبيرة فلا لأ من المحافظ انها سايلهم حستهم يوميا بدون مشاكل تمام اسمح لي اسأل حضرتك على موضوع اخير دايما لا. الفترة الفاتت كان فيها مشكلات خاصة بالتعدي على اراضي الدولة يعني ايه اخبار اراضي الدوله عندكم في اسنا ويعني ارض دير الرمادي بكيمه من المطعنه انتوا وصلتوا فيها لغايه فين هل... هيتم ازاله التعديات لصالع مشروعات عامه هت... هتتصالحوا مع المواطنين هتعملوا ايه مش حضرتك كل... كل كل كل كل مؤسسه أو... أو... بعد قبل كمان مش عشان كل على الصورة قبل الثوره كان في تعدي على اراضي من الدوله وعلى اراضي زراعيه اللي بشكل كبير جدا بعد 25 يناير 2011 حال بالنسبه لنا مفروض ان احنا نلصو بهذه التعديات ونعمل بيها محاضر ونعمل حاجة قرارات إذانة وتصدر اما تصدر من الواحدة المحلية هنا او تصدر من السيد المحافظ انت المحافظة وهذا كل احنا عاملينه ولينا ان القرار بعد ما بيصدر اذا كانوا عن محاضر قد ايه كتير انا عندي كتير التعدي بيكون تعدي على الاراضي الزراعيه على الحيازات الزراعية ولا تعدي بتحويل هذه الاراضي للبنا ولا الاراضي الفضاء بتتحول لبنا ايه يعني ما انا قلت خالص اه في في شيء من خاطر الزراعي في ارض املاك دولة دي الاراضي الاملاك دولة تبقى زراعيه في دي ناس احيانا بتبني فيها في أراضي زراعية الناس بتدورها تبني فيها برضه مم. دي اللي فيها مات النك الدولة دية الص يعني الفاضية دية الزراعية دي الناس بتتعدى عليها وتبنيها ودي أقل شوية إنما الأراضي الزراعية هي اللي اتحد عليها كتير ثم في أرض تاني يعني أنا بيرد من حدودي كمركز مديون في بيجي بعد بعد في ال في ال في ظاهرة الصحراء واثنين كيلو يخصونه. بعدين يخصوا الهيئة العامة للتعمير هي تخصتها. الناس متعدين عليها كتير لان إن ما ليش ممثلين عندنا هنا الهيئة ديال. إنهم <تصفيق> <أنا برضو هنرجع> قال <تصفيق> قصة مركزية ولا مركزية؟ أمم بالضبط كده بالضبط كده. انا هون حضيك ان احنا جاينا جوابات لا يتم التصرف في الاراضي اللي هي تبعا الهيئة دي انا بقراط من الهيئة اننا برضو في الهيئة يقول لي وحل بلك منها بالعربي كده فاحنا برضو اللي بنلاقي اي متعدة عليها في لس بتتعدى على الاراضي دي مش عشان البناء او خططنا متضرفة عشان تستصلح عشان تزرع فيها يعني انت بقى عراضي املك دولة وهنا يستصلحها عشان يزرعها اه فكل ده معقول دي قرارات جزانة كل كله موجود في مركز الشرطة. احنا بيتا منتظرين مركز الشرطة لي اجراءات تموحي أنا من من ناحية اسمها دراسات اما بيبقى بيت في منطقة معينة ولا يمكن نزيل. بيت بلعني هو شرعة سيئة يتحدث يوم كذا الإزالة. أما كوحدة محلية لي إنما طلعت قوة الإزالة المعددة وأفراد. وهو بيد أم القوة الإزالة ونزيل. اشتعل في الموضوع ده السبب مش بالحجم مع ال ال اللي موجود على الأرض الزراعية وأملاك الدولة. تمام. <تصفيق> يعني سيدة لواء حسين محمد علي حضرتك طبعا نورتنا في صوت المواطن النهاردة <تصفيق> إسنا مدينة رائعة بيبدل فيها مجهود كبير ولكن <تصفيق> للأسف آآ المركزية الضاغطة مش موصلة الخير المصري لغاية عندها بحيث أنها تقدر أنها تتبوأ فعلا المكانة السياحية وحقو المواطنين المكانة العزيزة اللي هي المفروض تاخدها في بين أرض مصر علشان آآ مدينة آآ اسمة تقدر تقدم كتير جدا والحقيقة ان مواطنيها اكيد لو ادوا فعلا ان هم ياخدوا كل احتياجاتهم وكل الخدمات اللي من حقهم اكيد برضو هيبدوا أرض مصر كتير شكرا لك أكيد. شكرا لك جداً. احضر لك وستور المستمعي مبتكر جدا مستمعينا الكرام رجعت لكم مرة أخرى بعد لقائنا مع سيادة اللواء حسين محمد علي رئيس دينة ومركز إسنى من قدرش يقول غير ان قطرنا المصري الواسع جند بلاد الله المركزية في الخدمات خلت الإدارات المحلية في كل أنحاء الجمهورية بتحفر الصخر بكففة علشان تقدر تقدم النظر اليسير من الخدمات للمواطنين المصريين اللي في عموم الجمهورية هو ده الأساس اللي خلانا نركز على صوت المواطن كمشروع ونقوم بصوت المواطن كبرنامج عشان نقول لكم ايه اللي بيحصل في عموم الجمهورية المواطنين كلهم أخبرهم ايه وعشان كده احنا نبدأ دلوقتي فقرة الاخبار وهنبدأها باللي حصل في يوم 23 إبريل 2012 مصر اليوم بتقول القاهرة والمحافظات تحت حصار المظاهرات والكلام حول مجلس الوزراء والمئات من موظفي وزارة القوى العاملة اللي خرجوا في مسيرة من دوان الوزارة الى مقر رئيس الوزراء وقطعوا شارع صلاح سالم للمطالبة بتحسين الأجور بعد فشلهم في مقابلة الدكتور كمال الجنزوري يوم 22 ابريل البرلمان اقر قانون الثانوية العامة الجديد باعتبرها عام واحد وكان بيقول هذا القانون إن الطالب يمتحن امتحان واحد في السنة الثالثة على أن يتقدم الطالب الذي رسب في مادة أو مادتين في الدور الأول لامتحان الدور الثاني وتحتسب له نسبة 50% فقط من إجمال الدرجات النهائية للمادة في حال نجاحه أما إذا اختار الطالب عادة العام الدراسي بالكامل فتحسب له الدرجات كاملة 23 إبريل إعلان تفاصيل كوبونات البتجاز غدا وجودة جهات تحارب المشروع بمطامع خاصة ده بناء على الاجتماع والمؤتمر اللي عمله الدكتور جودة عبدالخالق وزير التوميل للإعلان عن التفاصيل الخاصة بمشروع كبونات البتجاز اللي الحكومة هتبدأ في تطبيقه أول مايو البترول بتبحث عن تدبير 140 مليون دولار لاستيراد 100 24 ألف طن سولار وضبط 112 ألف لتر بنزين وسولار قبل باعها في أسوق السوداء الخبراء بيقولوا المخزون السلعي والأسعار الغام في طريق الرئيس الجديد بأن الخبراء والمستوردين حذروا من ارتفاعات محتملة في أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة ما لم تتدخل الحكومة سريعا بإجراء اجراءات للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي فضلا عن تيسير إجراءات الاستيراد متوقعين ارتفاع تكلفة استيراد الغذاء بنسبة تصل إلى 15% على المستهلك المصري وتخوفه طبعا أن يكون تراجع المخزون السلعي أول الصدمات القاسية جدا اللي هتواجه الرئيس الجديد للبلاد. وقفة احتجاجية لمتضررين ايجار الجديد لعجزهم عن السداد نظم مجموعة ضمة العشرات من المواطنين المتضررين من قانون الايجار الجديد وقفة احتجاجية بميدان التحرير صباح يوم 22 ابريل وقاموا بتوزيع منشور طلبوا فيها المرة بالانضمام إليهم في وقفتهم حتى يتم تعديل القانون لأنه تسبب في أزمة البطالة وتسريح العشرات من عمال المصانع والورش بعد انتهاء مدة الإيجار لعدم مقدره أصحابها على سداد الإيجارات المتزايدة سنويا لتدهور حالتهم المادية في الوقت اللي ألقى بظلاله على الصناعة وأدى إلى تدهورها فضلا عن تفاقم أزمة السكن اللي بيعاني منها المجتمع المصري واللي بيؤدي بدوره لانتشار ظاهرة العنوصة وتأخر سنة الزواج بين الشباب لعدم مقدرتهم على دفع الإيجارات الشهدية الباهضة لأصحاب العقارات ومجموعة أخرى من المظاهرات وبنتكلم هنا على هجوم على مبنى محافظة القاهرة وتأجيل تنفيذ حكم ترد مقتصبي شواء أوراسكوم الدكتور عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة وافق على تعويض أصحاب الوحدات ذات 38 مترا في مشروع أوراسكوم من سكان منشئة ناصر ونقلهم إليها من أربع سنوات كان السكان قد تركوا هذه الوحدات واستولوا على مساحات أكبر في نفس المشروع ورفضوا إخلاءها حتى حصلت الشركة على حكم بالإخلاء في هذه الحالة هرع السكان إلى المحافظ والتقى بهم أمس الأول وعادتهم بحل المشكلة طبعا هنقول لكم إلا حصل بعد كده 23 إبريل أيضا في جريدة الأخبار في خبر عن إصابة 17 ضابط وجندي من الشرطة وضبط 32 متهم في مواجهات مع البلتجية بالجيزة وعدد آخر من الأخبار بقى الجيدة في هذه الحالة لأن محافظة الجيزة بتفتح المستودعات المخالفة استعدادا لتطبيق نظام الكوبونات فالمهندس محمود حسني مدير مديرية التموين في محافظة الجيزة قال أنه سيتم فتح جميع مستودعات البتجاز المخالفة استعدادا لتطبيق نظام الكوبونات بداية من الأسبوع الأخير من شهر إبريل في حي العجوزة ومركز أبو النمروس كمرحلة تجربية وسيتم تعميم التجربة في جميع المراكز والأحياء بالمدن بداية من مايو القادم أطباء بمعهد ناصر يضربون على العمل واحتجاج موظفي القوى العاملة أمام الحكومة أضرب عدد من مع معهد ناصر عن العمل بسبب وقف صرف بعض الحوافز آه ونفس آه أيضا المسيرة الاحتجاجية اللي كلمنا عنها قبل كده الخاصة بموظفي القوى العاملة اللي راحت الى مقر الحكومة المؤقت بمدينة نصر عمال المراسي بالاقصر يحاولون منع المحافظ من دخول مكتبه والكلام ده كان في 23 ابريل في الأقصر تجمهر عمال المراسي إمام ديوان عام المحافظة وقرر منع المحافظ من دخول مكتبه احتجاجا على تجاهله لاعتصامهم الذي دام أكثر من خمسين يوم وصرا على عدم النظر في مطالبهم التي تتمثل في تحديد موقفهم إما بالانضمام لعملة المحافظة أو لوزارة السياحة في اليوم السابع يوم 23 في خبر جميل بيقول أنه تم حدوث نجاح في اللقاح المنتج محليا لمواجهة الحمى القلاعية وأكد الدكتور سام عبد رئيس الإدارة المركزية للرشاد بهيئة الخدمات البيطريه بوزارة الزراعة بدء التحصين ضد الحمى القلاعيه باللقاح الجديد المنتج محليا في معمل المصر واللقاح بالعباسية بالتعاون مع شركة بكسيره القابدة التابعه لوزارة الصحة مشيرا إلى أن اللقاح المحلي ثبتت فعاليته بشكل أكبر من اللقاح المستورد بعد تجربته في ثلاث محافظات موجة جديدة من الاضرابات العمالية وسط استنفار امني حيث شهد يوم 22 إبريل موجة جديدة من الإضرابات العملية في ظل تجاهر الحكومة لمطالب العمال الخاصة بتحقيق العدالة في الأجور وتوفير التأمينات الصحية والاجتماعية من جانبهم منظمة كل من أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بوزارة القوى العمل والهجرة وقف احتجاجية داخل مبنى الوزارة بالقاهرة لعرض مطالبهم وكمان عمال شركة بيروجيت والعاملون في شركة أوراكسون أوريكسين موبايل وعمال اليومية لإنشاءات بمجموعة بشايل والصلب وعمال شركة الشرق الأوسط للورق سيني وايضا استكمالا لكلامنا التعليم بتعيد توزيع مواد التخصص بعد تعديل الثانوية العامة وكده احنا بنتكلم على ما نشر في المصري اليوم بتاريخ 24 ابريل 2012 حيث اكد الدكتور رضا موسعد رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم الابقاء على المناهج الدراسية الحالية في النظام الجديد للثانوية العامة دون تغيير لافتا الى انه سيتم تقسيم مواد التخصص مثل الكيمياء والفيزياء والاحياء والتاريخ وال علم النفس والفلسفة واللغة الفرنسية والتربيه الوطنية على الصفين الثاني والثالث أما باقي المواد مثل اللغة العربية والإنجليزية والتربيه الدينية ستظل كما هي دون تقسيم نظرا لاختلاف المناهج بين السنتين 24 إبريل أيضا أهالي الدويقة يحتجزون موظفي محافظة القاهرة اعتراضا على تخصيص وحدات غير آدمية في أكتوبر حيث احتجز عشرات اهالي من اهالي الدويئة الذين خصصت لهم مساكن بستة اكتوبر بعد ازالة منازلهم المتهالكة موظفي ديوان عام محافظة القاهرة امس اللي هو هيكون 23 ابريل احتجاجا على ما وصفوه بعدم ادمية تلقى الشقق وصلاحيتها للسكن. في 24 ابريل في مصر اليوم لجلة برلمانية توصيب مساواة العاملين في السك الحديد بزملائهم في المترو من حيث جميع الامتيازات كالحوافز والبدلات والعلاج والعلاوات وكذلك الرواتب وتشريعية الشعب توافق على مصادرة التوك توك غير المرخص حيث وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ويقضي بمصادرة الدراجات النارية والمركبات والتوك توك التي تسير دون الحصول على لوحات معدنية ورخصة تسير على حائز الدرجات النارة التقدم بها خلال 45 يوماً من تاريخ سرايان هذا القانون لإدارات المرور المتخصصة لتوفيق أوضاعهم القانونية، أما التي لم توفق أوضاعها فيتم عرض أوراقها على المحكمة المختصة للحكم بمصادرتها. الاحتجاجات ما مازالت مستمرة القوى العاملة بتحاصر وارتفاع حالات الاضراب عن الطعام في القاهرة والمحافظات أيضا تساعدت الاحتجاجات الفئويه والمظاهرات القاهرة وعدد من المحافظات للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين مستوى المعيشة والاعتراض على قرارات حكومية شهدت الاحتجاجات تزايدا حادا في حالات الاضراب عن الطعام في بعض المحافظات فشل اجتماع وزير القوى العاملة فتحي فكري مع العاملين بدوان عام الوزارة للتفاوض حول انهاء اعتصام موظفي الوزارة الذين نظموا حملة وقفة احتجاجية أمام هيئة الاستثمار للمطالبة بتعديل النسب المخصصة للعاملين في ديوان عام الم وزارة ومديريات القوى العاملة إلى 80 و17 ألف موظف بجامعة الزقازيق بلا رعاية صحية حيث وضح آه الخبر آه في جريدة المصري اليوم بتاريخ الـ 24 إبريل إني في 17 ألف موظف من أعضاء هيئة التدريس ولا عاملين بجامعة الزقازيق والمنتفعين من التأمين العلاجي محرومون من, من الرعاية الصحية بعد أن تم حل مجلس إدارة الجامعة المسؤولة عن علاكم منذ خمسة أشهر، بل توقف صرف الأدوية وكل ما يتعلق بالرعاية الصحية في حين لم يتدخل رئيس الجامعة دكتور محمد عبد العال لإجراء انتخابات جديدة للجامعة حتى تعمل بكل دا وبيقول دايما مش شغلته و24 ابريل في جريدة الاخبار اعلان تكلفة توصيل استوانات البوتاجاز حيث يعلن الموظفون المحافظون يوم الخميس تكلفة توصيل استوانات البتجاز المنازل للمواطنين الراغبين في وصولها إليهم وبمتاح الحصول على استوانات المستودعات لمن يرغب وسيراعى ظروف كل محافظة في تحديد تكلفة التوصيل قرر دكتور بود الخالق وزير التنوين تشكيل لجنة رئيسية ولجان فرعية بالمحافظات لمتابعة وفحص الكوبونات الخاصة بالبتجاز التي يتم تسليمها تمهيدا لتوزاها على باقي آآ آآ مدريات التموين في الأسبوع القادم والكلام ذا كان في 24 إبريل وأصدر الدكتور صفاد النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا تنفيذيا بترقية العاملين بالجهاز الاداري للدولة الرسوب الوظيفي لمن أتم المدد المطلوبة للترقية في 31 مارس و30 يونيو 2012 تضمن القرار ترقية العاملين الى الدرجات الاعلى بشرط اتمامهم في الدرجات الوظيفية الحالية حتى 31 مارس بدة 6 سنوات بالدرجة الثانية للترقية للدرجة الاولى 8 سنوات بالدرجة الثالثة للترقية للدرجة الثانية و 5 سنوات بالرابعة للدرجة الثالثة 5 سنوات بالخامسة للترقية للرابعة 5 سنوات بالسادسة للترقية للدرجة الخامسة 24 الاعتصام الخاص بموظفي القوى العاملة مفتوح في انتظار إقالة الوزير و24 ابريل انتهى دراسة الجدوى لمد متر الأنطاق إلى 15 مايو وضبط 66 مليون لتر بنزين وسولار و37 ألف أسطوان بوتغاز مهربة ووزير تموين بيوافق على طلب أصحاب المخابز إنتاج رغيف بعشرة قروش لتحسين إنتاج وغودة الرغيف المدعم وإعطاء الحرية للمواطنين في الاختيار بين الرغيفين الشعب نظام الثانوي العمل الجديد سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام ووزارة الرأي تعلن الطوارئ لمواجهة زراعات الأرز المخالفة ولجنة النقل توصي بالمساواة بين العاملين بالمترو والسكك الحديدية والخبر هذه المرة منشور بعدها بيوم في الحرية والعدالة مياه مسرطنة بمدينة نصر الخبر في المساء 24 إبريل تلقت نيابة مدينة نصر بلاغا من لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان حول تركيب ثمن شبكات محمول أعلى خزان المياه بالحي العاشر مما أدى إلى سرطنة المياه كانت اللجنة رد المظالم قد قالت في بلاغها أن المواطنين بحي مدينة نصر أول تضرروا من تركيب ثمن شبكات محمول تابعة لشركات المحمول الثلاثة أعلى خزان المياه وأكد مسؤول وزارة البيئة أن هذه الشبكات ستؤدي إلى سرطانة المياه في أقل من دقيقة وستصيب من يتناولها بأخطر أنواع سرطان في الدم وتؤدي بحياته وفي المساء أيضا كوبون البتجاز ولع الشارع أصحاب المستودعات يهددون بالاعتصام والاضراب عن العمل قبل أسبوع من تطبيق نظام الكوبونات الخاص بأنبيب البتجاز اشتعل الشارع مصري ترقبا لتطبيق النظام الجديد حيث نظام أصحاب المساودعات والسريحة للبرلمان في هجومه على الحكومة بسبب المشروع وهددوا بالاعتصام والاضراب عن العمل إذا تم تنفيذ كذا أحمد عبد المنو محمد أحمد وربيع وشريف وعشور أصحاب المساودعات أن توزيع الأنبي من خلال الكوبنات نظام فاشل ولم تنجح تجربته بالوادي الجديد والمنفية حيث لم يخضع إلى دراسة ميزانية كافية ولليوم الرابع على توالي سكان المنشية والدويقة حطموا نوافذ نظمة محافظة القاهرة هذا وما زالت الاحتجاجات الفؤوية مستمرة بالأقاليم في قنا ظهر مئات من أبناء مدينة قوس احتياجا على نقص المواد البترولية وسوء الخدمات بالمدينة وخاصة المستشفى والاسعاف وأكدوا اعتصالهم أمام الوحدة المحلية للمدينة حتى إقاوة رئيس المدينة وتوفير استوانات البوتجاز والبنزين والسولار بعدما توقفت أعمال سكان المدينة بحثا عن المواد البترولية واستكمالا لهذا الخبر قام العشرات من اهالي قرية المعلّة باسنا جنوب الأقصر صباح أمس بقطع شريط السكه الحديث بوضع جذوع الأشجار وحرق الكوتشات ومنع القطارات من المرور مما أدى إلى توقف حركة سير القطارات القادمة والمتجهة من وإلى القاهرة بسبب مرور أحد القطارات بدون إغلاق المزلقان وتنديدا باستمرار حالة التراخي لدى العاملين بالبلوك طلب المحتجون بطرورة إنشاء مزلقان إلكتروني لحماية أرواح أهالي القرية من وقوع الحوادث المتكررة وقام عمال الشحن والتفريغ بمطار الأقصر الدولي بإغلاق البوابة الرئيسية للمطار احتجاجا على عدم تثبيتهم وتحرير عقود لهم من الشركة الجديدة التي أسند لها القيام بأعمال الشحن والتفريغ. تجامر العشرات من أمناء المعامل بإدارة التربية والتعليم بالأقصر أمان ديوان عامل محافظة بطريق الكونيش وقاموا بقطع طريق السيارات. والحافلات السياحية من المرور احتجاجا على عدم تثبيتهم رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على عملهم من ناحية أخرى استقبل دكتور عزة تاب محافظ الأقصر صباح أمس مكتبه وممثلين عن عمال الشركة الوطنية للمراسي بالأقصر مرسى وزارة السياحة حيث أبلغوه برغبتهم في, في إنهاء عفوا اعتصامهم مقابل حصولهم على مرتباتهم مع شهر إبريل الجاري حيث علموا بأن الشركة قررت على صرفها وأيضا إزالة 112 حالة تعدي على 35 فدانا بقنا حيث بشنت أجهزة الأمن بقنا بشر اللواء صلاح مزيد مدير الأمن حملة أمنية مكبرة استهدفت إزالة التعديات على الأرض الصحراء من أملاك الدولة بمنطقتي الجبالاو وجمعت جنوب الوادي وتمكنت الحملة التي قدمها اللواء الشافعي محمد حسن مدير الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد ويصام الحاملين مدير المباحث من تنفيذ 30 قرارا لإزالة 112 حل التعدي على مساحة 35 فدان شملت إزالة مباني وأسوار وماكينة راي على مساحة 24 فدان بقرية الصلحية بقنا على طرق قناة الأقصر الصحراوي الشرقي وإزالة تشوينات وخراطيم 100 وأسوار على مساحة 11 فدانة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لجامعة جنوب الوادي وأصحاب المخابز يهددون السبت القادم بداية أزمة رقيف العيش حيث حدد أصحاب المخابز الأسبوع الحالي مهلا لدكتور جود عبدالغالق وزير أتمون لصرف فروق السولار وأكد عبدالله غراب رئيس شعبت أصحاب المخابز بتحد الغرف التجارية إن المخابز غير قادر على الإنتاج في ظل أزمة السولار وأسعاره وقال غراب إن صاحب المخبز يخسر عشر جنيه في كل جوال دقيق وسيقو المترو يطالبون بتكثيف الأمن لحمايته من بلطجة الباعة الجائلين حيث أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب في اجتماعها بضرورة المساواة بين العاملين في السكك الحديدية والعاملين في مترو الأنفاق في الامتيازات وأيضا أكدوا على ضرورة التواجد الأمني في المترو لأن السائقين يتعرضون للبلطجة من الباعة الجائلين ومش السائقين فقط لكن المواطنين أيضا وللأسف الخبر الأخير في 24 إبريل قبل ما نخرج في الفراصل من جريد الوفد بيقول ارتفاع جديد في أسعار الدواجن والأسماك والسلع الغبائية حيث كشف أمس الجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء عن ارتفاع متوسط أسعار سمك البلطي بنحو 13.5% ليبلغ 16.78 قرش 16 جنيه 78 قرش وارتفاع سعر الدواجن البلدي بنحو 10 جنيه ونصف وبرغ سعر الكيلو واحد من جنيه في شهر مارس بقارنة بالشهر السابق عليه كما توجد زيادة في سلع غذائية أخرى فواصل ونعود عشان نستكمل أخبرنا مستمعين يعدنا لكم ونستكمل ما حدث في يوم 25 ابريل 2012 من المصر اليوم تواصل ازمه الوقود للمحافظات ومجلس المحافظين يناقش ترشيد الكهرباء في الشرقية اعتصم العشرات من اصحاب المستودعات بمختلف المراكز امام محطة تعبئة الغاز بمدينة بلبيس احتجاجا على تخفيض الشركة حصص هذه المستودعات بنسبة 50% وان مجلس مجلس المحافظين سيناقش في اجتماعه المقبل ورقة عمل مقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة للترشيد في استخدام الطاقة باللمبات عفواً الموفرة لفترة الصيف القادم وفي مصر اليوم أيضاً تسعة عشر جهة حكومية تفشل في تنظيف مجرى الأيون والحل صور بثلاث ملايين جنيه. أقوام القنابل المتراكمة بمنطقة سور مجرى العيون تسبب في تأجيل إقامة مهرجان ثقافي كبير للاحتفال بمرور 500 عام على إنشاء السور وإرباك نحو 19 جهة حكومية أخذت على عاتقها تنويف المكان قال مصدر مسؤول بوزارة البيئة أن عودة القيامة أكبرت الوزارة بالتعاون مع الأنثار على التخطيط لبناء سور حديدي بطول سور مجرى العيون بداية من مأخذ المياب كورنيش النيل وثم الخليج حتى تقاطع صلاح سالم بتكلفة 3 ملايين جنيه و25 إبريل في جريدة الأخبار أضرب الموظفون فاقتحم أصحاب المصالح وزارة القوى العاملة حيث شهد مقر وزارة القوى العاملة أحداثا مؤسفة يوم 24 إبريلي عندما اقتحم عدد من أصحاب الحوالات الصفراء وعقود العمل بدولة الأردن الوزارة بسبب رفض الموظفين توثيق عقود عملهم بحجة اعتصامهم وامتناعهم عن التعامل مع الجمهور لحين الاستجابة لمطالبهم بزيادة حافظهم من 25 إلى 200% وزير التربية والتعليم يقول أربع شعب في نظام السنة الواحدة للثانوية العامة تطبيق النظام الجديد عقب تصديق المجلس العسكري حيث أكد جمال العربي وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستصدر قريباً من بتطبيق نظام السنة الواحدة في الثانوية العامة على طلاب الصف الثانوي بتصبح سنة نقل بدءا من العام القادم عقباء الموافقة النهائية من مجلس الشعب وتصديق المجلس العسكري بصفته القائم بأعمال الرئيس الجمهورية وسيتم مناقشتها خلال الاجتماع مجموعة من القرارات على سبيل المثال تقسيم المواد الدرسية في الصف الثاني الثانوي العام القادم إلى شعبتين علمي وأدبي بينما سيتم تقسيمها في الصف الثالث الثانوي بدءا من العام بعد القادم على نفس الطلاب إلى اربع شعب علمي علوم وعلم رياضيات واداب فنون وإدارة أعمال وفي جريدة الأخبار بتاريخ 25 أبريل توصيل أصوات البوجاز للمنازل بسعر يتراوح بين 8 و10 جنيهات ومن جريدة الحرية والعدالة العمال يساعدون الإضرابات بالمحافظات احتجاجا على تجاوز مطالبهم وأيضا استمرار للي معنا خبر جيد في هذه المرة حيث أعلنت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية بدء صرف معاشات التأمينات بالفيزا كارد عن طريق الماكينات الآلية في مختلف محافظات الجمهورية تيسيرا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على أن يتم البدء في تطبيق ذلك النظام في القريب العاجل. 25 إبريل أصحاب الحوالات وعقود الأرلن يقتحمون القوى العاملة بعد إضرب موظفيها عن العمل نفس الخبر اللي قلناه قبل كده لكن هذه المرة منشور في اليوم السابع عمال الشحن بمطار الأقصر يفتحون البوابة الرئيسية بعد تدخل الداخلية وهذا الخبر منشور في اليوم السابع بتاريخ 25 إبريل حيث أقف عمال الشحن والتفريغ بمطار القاهرة الدولي أغلاق البوابة الرئيسية بالمطار وقاموا بفتحها استجابة لجهود مساعد وزير الداخلية للمنطقة الجنوبية اللواء شفي محمد حسن وبعد تقديم وعود لهم ببحث مطالبهم لدى الأجهزة المعنية خلال الساعات المقبلة وفي مقدمتها تثبيت المؤقتين ضمن عمالة الشركة الجديدة وسبع محافظين في اجتماعهم يقولون مشاكل تهدد تطبيق قوبنات البتجاز بالفشل وايضا من ضمنها الانفلات الأمني وبعض المواطنين الذين لا يملكون بطاقات تمين والأشخاص الذين لديهم أكثر من زوجة وارتفاع أسعار المأكولات وقطع الطرق هذه الأسباب غيرها تهدد مشروع قوبنات البتجاز المقرر تنفيذه بداية مايو المقبل يناير في جريدة الوفد جودة المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمهربية البوتجاز وأزمة رغيف العيش تصاعد. في طبقا ليلة جديدة الوفد حيث هدد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة بسحب ترخيص أي مخبز يتوقف عن الإنتاج وتوزيع حصصه على مخابز الحكومة والقوات المسلحة وأكد مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية أن محافظ الجيزة ليست لديه صلاحية بإغلاق أي مخبز أو إعادة توزيع حصصه الخاصة بالدقيق والجهة الوحيدة التي لديها الصلاحية للقيام بذلك هي وزارة التموين. ووزير التموين في 25 ابريل ليقول للمساء لي إن من لديه القدرة على فتح أكثر من بيت فهو من فئة القادرين وليس حق النبي بوتجاز مدعما وذلك في إشارة إلى ما أثاره اعضاء من الشعب من حزب الحرية والعدالة حول موقف متعددي زوجات من صرف كوبونات البوتجاز لأسرهم و25 أبريل أيضا اعتصام عدد محدود من العاملين بالمترو بمحطة الشهداء وذلك اعتراضا على اسمه بعدم تلبية إدارة شركة المترو لمطالبهم المالية او بينها خفض ساعات احتساب الأجر الإضافي من 218 إلى 154 ساعة واحتساب يوم السبت يوم عمل إضافي ورغم قيلة عدد المقيمين هددوا بالمبيت احتجاجا على تجاهل الإدارة لمطالبهم كبري 6 أكتوبر في أصيانة حتى 5 مايو حيث انتهت الإدارة العامة لمرور القاهرة من وضع العلامات الإرشادية لمستخدمي كبري 6 أكتوبر أنك تبدأ أعمال إصلاح الفواصل الأعلى غدا وهي الحقيقة كانت ببادية من قبل كده كمان من مطلع كبري اكتوبر بمندان رمسيس حتى عبد المنهور يغض في الوصلة اعلى شارع الجلاء فبين الطريق القديم والجديد في اتجاه الجيزة وترتب على ذلك استقطاع 3 امتار بطول 150 مترا وترك حارتين يمين ويسار لفاصل المرور بين السيارات وسيكون العمل ليلة منهرة لبدة عشرة ايام تنتهي في 5 مايو المقبل. الوقفات الاحتجاجية بالمحافظات مستمرة حيث اعتصم 100 سائق ميكروباص بكفر الدوار اعتصموا بسياراتهم امام وحدة المرور بسبب منع ترخيصها واضرب اخر لعمال السبائك الحديدية بادفو للمطالبة باقالة رئيس الشركة في 25 ابريل عشرات من اصحاب المستودعات بالشرقية قاموا بوقفة احتجاجية امام محطة تعبئة البوتجاز ببلبيس بطريق العاشر من رمضان اعتراضا على عدم اندادهم بحساسهم المقررة منذ ايام وتأجيل كوبونات البوتجاز وتمنين تتهم البترول بتعطيل المشروع والمستودعات تؤكد فجله وهذا الكلام منشور في المصر اليوم بتاريخ 26 ابريل وفي المصر اليوم أيضا وزير تومين يحمل البترول مسؤولية تعطيل توزيع البوتاجاز بالكوبونات وضبط 6 ملايين لتر بنزين وسولار قبل بيعها ولأول مرة في مصر إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات بعد الفارز والجمع حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء وعضوية المحافظين ومندومين لوزارات البيئة والبحث العلمي والإنتاج الحربي لوضع المنصفات الخاصة بمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات القمامة على أن تكون كل محافظة مسؤولة عن المشروعات التي ستقام على أراضيها بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة فيها ودكتور عزازي يقول لجنة لدراسة الأحوال المادية للعاملين بمحليات شرقية حيث قن الدكتور عزازي علي عزازي محافظ شرقية تشكيل لجنة متخصصة من مديري إدارة الديوان العام وتمثّلة في الشؤون المالية والإدارية والقانونية ومدير عام الحسابات من المحافظة ومن دون من وزارة المالية لدراسة الأمور الخاصة المتعلقة بأحوال العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة والديوان العام منها الحدّان الأدنى والأقصى للأجور وتحسين معاشات العاملين بالإدارة المحلية عفواً، بالإضافة لرفع مكافأة نهاية الخدمة ووضع الأجر الإضافي بالنسبة لجميع العاملين بالإدارة المحلية والمقارنة ببعض المصالح وتحسين وضع صندوق الرعاية الاجتماعية. وفي جريدة الأخبار. الاتجاه لتنفيذ ترام سريع مكهرب وزير النقل يتلقى اليوم براسة الجدول لمد المترو إلى مدينة واحد مدينة 15 مايو. حيث يتلقى الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل التقرير الشامل لدراسة الجدوى الاقتصادية الأولية من خبراء اللجنة الفرعية بالهيئة القومية للأنفاق المكلفة بأعداد الدراسة الميدانية لمد خط مترو أنفاق حلوان المرج إلى مدينة 15 مايو بناء على موافقة دكتور كمال البنزوني رئيس مجلس الوزراء بمد الخط خلال اجتماعه القبل الماضي برابطه نواب السعيد وبحضور وزير النقل صرح بهذا لأخبار المهندس عطاء الشربيني رئيس هيئة وقال إن اللجنة الفنية انتهت من أعمالها الميدانية التي بدأت السبت الماضي وشملت هذه الأعمال تقييما للموقف على الطبيعة ورفع المصار المتوقع مساحيا ومنتظر أن يسلكه الميكرو في الجديد وكذلك المرافق لإنشاء المحطات في المسافة الجديدة بين 15 مايو وحلواني في 26 إبريل أيضا موظفو القوى العاملة يعاودون الاضراب وأصحاب عقود الأردن يهددون حيث يفضل موظفو ديوان عام وزارة القوى العاملة وهي جرعت مؤقتا بسبب إجازة عيد تحريج سيناء الكلام ده طبعا كان يوم 26 إبريل الكلام على يوم 25 إبريل اللي هو يوم السابق عليه هو الخبر منشور في جريدة الأخبار فض موظفين ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة اعتصامهم مؤقتا بسبب إجازة عيد تحرير سيناء على أن يعودوا اعتصامهم اليوم في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم أكد العمال أنهم قدموا الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة مذكره بكافة مطالبهم كما تم تقديم مقترح مشروع بقرار في حالة الموافقة عليه سيتم حل كافة مشاكل موظفي الوزاره المالية وهو الذي ينص على صرف حوافز بنسبة تصل إلى 500% كما أكد أصحاب عقود العمل الراغبين في السفر للأردن معودتهم اليوم للاعبسام أمام الوزارة في حال عدم إنهاء موظفي إدارة الهجرة والاستخدام الخارجي بوزارة توثيق عقودهم وفي الحرية والعدالة التعليم تضع الرطوش الأخيرة للثانوية العامة الجديدة خلال أيام وعيد العمال بطعم الإضرابات في النقل العام ونظافة القاهرة واتلاف السياحة ومصنع الزيوت والجميع يهددون بمعاوضة الإضراب الأزمة تعود من جديد أصحاب المخابز يوكلون متعاهدين لقلب السولار والتموين القمح هو السبب تجددت أزمة السولار مرة أخرى لتعود بعد أقل من 3 أسابيع على بدء انتهائها توقف معها العديد من المخابز عن العمل في العديد من المحافظات حيث أن وزارة التموين تقول أن عودة أزمة السولار هذه المرّة ترجع إلى بدء موسم حصاد القمح الذي تتزايد فيه استخدام الآلات الخاصة بالحصاد والتي تقوم باستهلاك كميات إضافية من السولار سببت في زيادة الاستهلاك وقرّلت المعروض وفي اليوم السابع قدم فرنسي بـ 300 مليون يورو لتمويل الخط الثالث لمترو حيث وافقت الوكالة الفرنسية من أجل التنمية على قرض ميسر بقيمة 300 مليون يورو وقدمها لمصر من أجل تمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو القاهرة فاصل ونعود مرة أخرى لنتحدث عن ما حدث بعد ذلك في أيام 27 و28 إبليل 2012 ما سمعين أود لكم مرة أخرى يوم 27 إبريل 2012 من المصري اليوم عمال 30 شركة للغزل والنسيج يهددون بالاعتصام لعدم حصولهم على رواتبهم حيث هددت مجموعات عمالية تمثل نحو 69 ألف عامل يعملون في 30 شركة للغزل والنسيج تابع القطاع العمالي العام بالاضراب ولا تسام أمام جميع الجهات الحكومية بسبب أزمة مالية طاحنة يواجهونها تأثرا برواتبهم وعدم صرفها من شهر أبريل الجاري. 27 أبريل أساتذة الجامعات يهددون بالاضراب بسبب الرواتب وقانون الجامعات. حيث قرر هيئة التدريس للجمعات عقد القناع اليوم لبحث اليات التصعيد ضد الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي والمجلس الاستشاري للمطالبة بزيادة الرواتب ما زلنا في 27 إبريل وفي المصر اليوم مرور الجيزة تطارد المخالفات في الشوارع والعشوائيات وطبعا الهجوم كان على الدرجات البخارية والتوكتوك التي تسير دون ترخيص هذه الحملة التي قادها اللواء أحمد حوالى مدير الإدارة والعميد طارق المرجاوي رئيس مباحث المرور حيث أسفرت عن ضبط 500 دراجة وتوكتوك وسيارة ودراجة نارية كما ضم ضبط تم ضبط 350 مخالفة متنوعة وتحررت بها محاضر مختلفة وحيلت إلى محمد صلاح بهلول مدير نيابة مرور فيصل الذي أمر بالتحفظ على المضبطات حين إحضار أصحابها أوراق تثبت ملكيتها في المساء بتاريخ 27 إبريل لليوم الثالث على التوالي استمر عتصام عدد من العاملين بورش صيانة شبرا حيث منعوا دخول وخروج القطارات من الورش لإجراء الصيانة المعتادة لها في المقابل استمرت حركة المترو تسير بشكل طبيعي دون أي تأخير رفع المعتصمون سقف مطالبهم إلى أقالة رئيس شركة المترو وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم التي تتمثل بصرف بدل راحة واحتساب السبت أجازة وزيادة حافز الإثابة وتخفيض ساعات احتساب الأجر الإضافي إلى 154 بدلا من بـ 18 رغم قيام رئيس الشركة بالإعلان عن تنفيذ عدد من مطالبهم لسا في 27 إبريل وأيضا موظفو المترو يهددون بوقف حركة القطارات نفس الخبر منشور في الوفد وأزمة في الإنسولين تشتعل في صيدليات التأمين الصحي بالشرقية حيث تشهد صيدليات التأمين الصحي بمراكز ههيا وأبو كبير والإبراهيمية وكفر سقر نقصا جديدا في أمبولات الإنسولين لعلاج مرض السكر بعد ظهور عجز شديد بلغ 20 ألف أمبول في الصيدليات بعد تعرضها لحواد السرقة تم التحقيق في لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا العجز والخبر منشور في الوفد بتاريخ 27 إبريل 27 إبريل أيضا موضة يستجيب لأصحاب المخابز حيث قرر صرف مبلغ 16 مليون جنيه استجابة لهم لتعويض فروق السولار وحافز الانتاج وما زالت الاتهامات مستمرة ومتبادلة بين البترول والتموين حول كوبونات البتجاز وما زالت ايضا الاحتجاجات والاضرابات في القاهرة واسوان وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية مستمرة حيث شهد القاهرة الى جوار هذه المحافظات موجة من الاضرابات والاحتجاجات العملية حيث قطع اصحاب العمل بدولة الاردن طريق صلاح سالم في الاتجاهين بسبب رفض موظفي وزارة القوى العاملة والهجرة تسليمهم عقود العمل الخاصة بهم ولكنهم أيضا مضربين للمطالبة بزيادة الحوافز وبالتالي إضراب يؤدي إلى إضراب آخر وأزمة البنزين والسولار تعود للمحافظات الجديد والعهد على اليوم السابع حيث تم أيضا إحباط محاولة لتهريب ألف لتر عبر أنفاق إلى غزة وألفين لتر بسافاج. في الحرية والعدالة الحكومة تؤجل توزيع البتراءز بالكربونات إلى يونيو. حيث قال محمد عطيه وزير التنمية المحلية أن نظام توزيع البتجاز من خلال الكوبونات سيبدا بشكل تجريبي بدءا من أول مايو لكن التطبيق الفعلي الذي يتم من خلال حصول المواطن على الأسطوانة من خلال الكوبون سيستغرق حوالي شهر أي بداية من يونيو القادم أزمة السولار تتجدد والتموين ما زالت مصرا على أن حصاد القمح هو السبب واستعدادا لشهر رمضان استيراد 3000 رأس ماشية من السودان حيث قررت وزارة الزراعة ارسال وفد يوم الاثنين القادم الى السودان لتنفيذ اجراءات استيراد 3000 رأس ماشية للذبح الفوري دفعة اولى مع احدى شركات القطاع الخاص السوداني بعد اعتذار الحكومة السودانية عن القيام بعملية التصدير الى مصر واسنادها المهمة الى هذه الشركة الخاصة وايضا علاج 200 حالة على نفقة الدولة وبدء مشروع الغسيل البريتوني لمرضى الكلى في أول يوليو الخبر منشور في 27 إبليل 2012 في جريدة الحريه والعدالة كشف دكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب عن أن لجنة الصحة بمجلس الشعب عقدت اجتماع لوضع الخطة التنفيذية للبدء في مشروع الغسيل البريتوني النقال لعلاج الفشل الكلوي المزمن. أن يبدأ في أول يوليو القادم واتفقوا على أن يتحمل صندوق العلاج على نفق الدولة نفقات الغسيل البريوتونية والتي تبلغ, تبلغ عفوا 12 مليون جنيه لعلاج 200 حالة في هذا العام وفي 28 إبريل في المصري اليوم التعليم تقول تعديلات في اختبار القبول الخاص بالجامعات المختلفة مع تطبيق الثانوية العامة حيث كشف الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي عن اجراء تعديلات في نظام القبول بالجامعات من الثانوية العامة الجديدة فيما يخص اختبارات القدرات للقبول التي كان يؤديها الطالب في الصف الثاني الثانوي كما ستتم تغييرات في نظام التنسيق للقبول في الجامعات من العام المقبل لطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعدلة العربية وإدخال قواعد جديدة أكثر وضوحا و28 إبريل في المصري اليوم أيضا المخابز تمهل الحكومة أسبوعا لصرف مستحقات ب120 مليون جنيه حيث أمهلت شعبتها المخابز باتحاد الصناعات والغرف التجارية الحكومة أسبوعا قبل الدخول في إضراب عن العمل بسبب تأخر صرف مستحقات عن فروق أسعار السولار وحافظ الاثابه لمدة ستة أشهر قال عطية حماد نائب رئيس الشاب العام للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية إن مخابز الخبز المدعم اجلت قرارها بالتوقف عن العمل لحين انتهاء المهلة التي حددها الدكتور عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية لصرف متأخرات المخابز التي تصل إلى 120 مليون جنيه ووزارة المالية وما زلنا في المصري اليوم تنهي خطة لتدبير خمس مليارات جنيه لشراء القمح المحلي حيث أكدت وزارة المالية انتهاءها من أعداد خطة لتبير 5 مليارات جنيه لتمويل شراء محصول القمح من الفلاحين بأسعار تزيد على مثيلاتها العالمية تشجيعا للمزارعين على التوسع في زراعة القمح بما يسم في زيادة كميات المحصول المحلي للحد من حجم استيراده في الخارج والنيابة تقدر بيع 15 مليون لتر بنزيل وسولار مهربة للجمهور في جدريدة الوفد بتاريخ 28 إبريل أيضا ضبط ميت صاحب مخبز بلدي باعوا الخبز المدعم للمطاعم وفي 28 في الحرية والعدالة القوى العاملة تفشل في إنهاء إضراب موظفيها وفي 28 إبريل أيضا ولكن في اليوم السابع كوبونات البتجاز تفجر أزمة داخل الحكومة بسبب مواعد التنفيذ وفي المصري اليوم إجراءات لترشيد الطاقة بينها رفع الأسعار وقروض بكية لصرف البنزين المدعم وبكده نكون بدأنا أعمال أو أخبار يوم 29 إبريل هنخرج في فاصل ونعود مرة أخرى نستكمل لكم مثل هذا الخبر على راديو ماية في تقديم أخبار الأسبوع الماضي ووصلنا اليوم 29 إبريل قبل الفصل أقولت لحضراتكم إن في المصري اليوم خبر بانون إجراء إجراءات لترشيد الضقة بينها رفع الأسعار وقروض دكية لصرف البنزين المدعم قال تاز أستعيد وزير المالية إن الحكومة تبحث في الموازنة التي يجري إعدادها العام المالي المقبل عن إجراءات جديدة لترشيد الطاقة من خلال عدد من البدائل قد يكون من بينها رفع الأسعار بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق في ظل أن موارد الدولة لا تكفي أكثر من 65% من الإنفاق مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة سيجري عرضها على مجلس الشعب خلال أيام بعد الانتهاء منها تجرى دراسات طرح كروت بكية للبنزين يحصل من خلالها المواطن على احتياجاته من البنزين بسعر مدعم وما يفيد عن ذلك يدفع السعر العادي 29 ابريل في المصري اليوم أيضا الإسكان تلجأ لقرب المليارات الخمسة لتمويل مشروع المليون واحدة بسبب الأزمة المالية هذا قررت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية استخدام القرض الذي أبرمته مع عدة بنوك بقيمة خمسة مليارات جنيه منذ عدة شهور لطرح أوامر إسناد أولي عفنا طرح أوامر أولى مناقصات مشروع الإسكان الجديد الذي يستهدف تنفيذ مليون واحدة خلال خمسة سنوات بعد تأخر طرح المناقصة خلال شهر كامل بسبب أزمة التمويل وذلك بعدما كانت الهيئة قد قررت عدم الحصول على القرض. إلا في حالات الضرورة القصوى 29 إبريل في المصري اليوم أيضا تنسيقية الأساتذة تطالب هيئات التدريس بالاستفتاء على الإضراب حيث قرر منسق مؤتمر 31 مارس لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات الداعي لإضراب الأساتذة في اجتماعهم أمس الأول تشكيل لجنة متابعة وتنسيق في جميع الجامعات وأيضاً طرح قرار التصعيد ضد الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي والمجلس الاستشاري للاستفتاء العام في معاقد الوزير لقاءاً مع الدكتور عبدالله سرور وكيمؤسسين قبة الأساتذة لبحث مطالبهم الحكومة تبحث تحديد نسبة علاوة يوليو. دراسة استخدام الكروت الذكية لتوزيع البنزين نفس الخبر اللي كان مذكور منذ قليل لكن آه الخبر آه منشور الآن في الأخبار حيث تبحث الحكومة حاليا تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية الدورية للعاملين في الدولة العام المالي 2012 2013 التي تطبق في شهر يوليو من كل عام أعلن عن ذلك أمس الدكتور مبتازي سعيد وزير المالية حيث قال أن كل زيادة 10% في العلاوة تكلف ميزانية الدولة نحو 2.5 مليار جنيه تصل التكريفة إلى أكثر من 4 مليارات جنيه عند أقرار العلاوة بنفس النسبة لأصحاب المعاشات 29 إبريل في الأخبار أيضا رئيس شعبة المخابز ينفي مية الإضراب والتعليم تستعين بخبراء التربية لتنفيذ التطوير الانتقالي للثانوية العامة ودكتور رضا مسعد طالب الشهادة الثانوية يدرس ثمن مواد واللغاية الدين لن يتم تقسيمها 29 إبريل ونازلنا في جريدة الأخبار المستودعات تهدد بالتوقف عن العمل ارتباج بعد تأجيل مشروع كوبنات البتجاز إليه 29 وعشرين أبريل أيضا آه في آه حصلت على أكثر من مليار جنيه دعما لتوصيل الغاز لستين ألف مشترك سحب أعمال شركة الغاز المملوكة لصهر مبارك مب... لصهر مبارك عفوًا في الشرقية. قررت وزارة البترول سحب الأعمال المسندة لشركة ناشنال جاز بمحافظة أشرقية التي يملكها مجد راسخ صهر علاء مبارك وذلك لتكرار مخالفتها وعدم الوفاء بعهودية تجاه العملاء أعلن ذلك المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات إيجاس وأضاف أنه تقرر سحب الأعمال المسندة لشركة التي تتضمن التعاقد والتوصيل والتحصيل نظرا لاستمرار مخالفات شركة ناشنال جاز الفنية والتجارية والقاملية عودة الانتساب الموجه للجامعات يطبق من العام الدراسي القادم والابقاء على التعليم المفتوح 60 ألف طالب يستفيدون من القرار سنويا ومداء الكليات يرحبون الخبر منشور بتاريخ 29 إبريل في جريدة الأخبار حيث علامات الأخبار أن المجلس الأعلى للجامعات سيصدر قرارا خلال الشهر القادم بعودة قبول طلاب الثانوية العامة بنظام الانتساب الموجه اعتبارا من العام الجامعي القادم 2012-2013 مع الإبقاء على قبول الطلاب في التعليم المفتوح دون شرط مرور خمس سنوات على حصولهم على الثانوية العامة لتوسيع الاختيارات أمام الحاصلين على مجامع وتدامنية في الثانوية العامة إما بالالتحاق بيئة المفتوح أو المعاهد العليا. واليوم الخامس اعتصام الفانيون بالمترو ولا تعطيل للحركة وموظفه القوى العاملة هددوا بالاضراب عن الطعام وما زلنا فيها الأخبار عندما نصل لي جريدة المساء فقد نشرت في 29 إبريل 2012 وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية على 10% لأصحاب المعاشات في يوليو حيث قالت أنه سيتم منح أصحاب المعاشات على 10% ابتداء من يوليو القادم بعد موافقة وزير المالية على منح جميع العاملين بالدولة على وتن متمثلة أكد الدكتورة نجوى خليل أنه سيتم تعميم صرف المعاشات إلكترونيا لجميع العاملين بالدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وكبار السن وذلك في الفترة المقبلة تسهيلا على أصحاب المعاشات وضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر توقيع عفوا توقيع بروتوكولين لتوفير 10 ألاف كمبيوتر لوحي لطلبة الجامعات الخبر منشور بفاريخ 29 أبدالي في جريدة المساء شهر اليوم الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات التكنولوجيا المعلومات والدكتور حسين خالد وزير التعليم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بشأن إطلاق المشروع الاسترشادي لتوفير نحو 10 ألاف حاسب لوحي محلي صنع لطلبة الجامعات الحكومية المصرية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات ابتداء 29 إبريل في الحرية والعدالة الزراعيين تستنجد بالشعب لتثبيت المؤقتين بعد تجاهل الجنزوري وفي اليوم السابع وزير المالية طرح قروض ذكية للبنزين بالسعر المدعم وفي الوفد الجنزوري يصر على توزيع المتجاز بالكوبونات ومدريات التموين ترتبك والوفد سحب أعمال ناشونال جاز واستئناف ضخ الغاز إلى الأردن يوم الخميس حيث أعلن المهندس محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابلة للغازات الطبيعية أنه قرر سحب الأعمال المستندة لشركة نيشنالجاز بمحافظة الشرقية وأيضا تم تكليف شركتي غاز مصر وبيترو تريد التابعتين للشركة القابلة للغاز بالقيام بالأعمال محل شركة نيشنالجاز وأخيرا انتهت أخبارنا اليوم قدمناها لكم من صوت المواطن براديو ماعد مستمعين انتظرونا في الأسبوع المقبل دائما معنا كل ما هو جديد وكل ما حدث بالفعل في مختلف محافظات مصر طول الأسبوع شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى من صوت المواطن